السلام عليكم ربما بردك أعوذ بالله السميع على حمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الحمد لله تعالى, تعالى من أكبر مسرين بيعي السرخين من شروعي أمريسين ومن سيئات أعمالي إنهم يهدي الله تعالى فلا مضيد له ومن يوظف لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله, ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وَاللَّهُمَّ لَعِلْمَ لَنَا إِنَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِمُ الْأَكْرُونَ لا بعد أن يقول نقضي هذه الحرارة كما تعودنا مع القصص القرآني يقولنا إخوة درس القصص القرآني هذا من دروس التفسير أننا نعيش مع القصص الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم ودروس التفسير إخوة يعني كما قال الشيخ الإسلام من يتميها وأني استقبلت ومستدبرت من أمري إذا جعلت أنفاسي وقفا على كلام الله عز وجل يدفي هذه الدروس وضلا وشرفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من ديوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم نزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لأن هذا المجلس تسأل الله العلي العظيم أن يحرمنا أجره عندما يقولنا نذكر وعيم دماني الله دوارد وتعالى يعني الأيام التي ترى الناس فيها في المؤتمرات والممتديات واللقاءات والمليونيات وأنت في قوة الله عز وجل بالدعم إليه نجي عشان مرشح ونجي تطلب العلم لس هذا هذا يقولنا فضيلة وميزة ولذلك كما قال ربنا عز وجل في قصة أهل الكهف فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فرق فنحن قلنا المسجد هذا هو الكهف الذي نأوي به إلى ربنا سبحانه وتعالى من الفتن والله يا إخوة ما نجد راحة في بيوته لما نجد الراحة والسعادة في بيوت الله عز وجل هذا الكهف الذي نفر به نفر بديلنا من الفتن فهذه الدوسة يا إخوة الإنسان كنا بداية الأعداد لما تكلمنا عن الدوس القصص القرآني إن هذه الدوسة فليست للتسليع والله الشيخ بيذكرنا القصص القرآني ونوع الضمان إنسان يهز رأسه واسمعنا لقصة دي لقصة دي ابني آدم ويستمعنا لقصة دي الملأ من بلد إسرائيل قصة البقرة وطبعا نأتي بعد ذلك ما استفد المولى عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة يقول الألباب أصحاب البقون لأن احنا اتفقنا يا إخوة هذا الأمر وأدت العلي في كل محامل هل المولى عز وجل زكر لنا كل ما حدث مع الأمم الماضية؟ كل حي ربنا زكرها ولا زكر بعض الأشياء والمذكر بعض الأشياء الأخرى؟ زكر بعض الأشياء والمذكر أشياء أخرى؟ طيب لماذا ذكرت هذه الأمور لم يذكر كل ما حدث مع الأمم الماضية؟ هن لأمرنا أن الأمر لا يسألوا عما عم يفعل وهم يسألون الأمر الثاني لأن هذه كمة ستمر بما مرت به الأمم الماضية لذلك المور العزيزي يقولون بكبان العنام وربينا تباركه تالي ما يخبرنا عما حدث انظر لأي قصة من القصص القرآن هل يا أخوان نذكر أمر ما ليش فائدة؟ وذلك في أمور يا أخوان نتي أهلك ما أسماء هؤلاء الشباب؟ هل تعرف أسمائهم؟ لماذا؟ لماذا لم يذكر المرأة ورقض على اسمائه؟ لأن ما في فائدة من الاسم لكن تعرف أن من الشباب فروا بليلهم من الفكر كنا يا أخوة آخر درس تتلمنا في عن قصة الملأ من بني إسرائيل وقلنا هذه القصة ذكرت في سورة البقرة ذكرها ربنا عز وجل مجملة ثم ذكرها مفصلة ألم ترى إن الملأ من بني إسرائيل من بعه موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا المقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا الآخر الذي ذكرنا قبل ما نمت في درس دون مراجع قصة الماضية والدروس التي استفدناها منه لأن أخوة كما قلنا نهتم بالماضي أشد منه الدرس العام الماضي المورة عزيزي قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. متى وقعت هذه القصة؟ بعد نبي الله الموسى. امتغ الضبط؟ ما نعوض. هل تلقى بنبي الله الموسى؟ ولا بعده؟ والملأ يا أخواني المراد به؟ مجموعة من الناس وعلي تلك. خلاص؟ ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى؟ كنا حاصل القصة. أني بني إسرائيل. بعدما انحرفوا عن شريعة نبي الله موسى عليه السلام مدة من الزمن سلّط الله عز وإلا عليهم عدواً من غيرهم فقتل أولاده استباح نساءه وأمواله وأخذ منهم التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارة وهذا فنا قلنا لابد درسنا تعلم من هذه الجزنية ما هي أن كل من عصر الله عز وجل لابد أن يُذَل طالما عصدت ربينا لابد أن تُذَل هذا الأمر يغفر الأمم والمجتمعات وللأفراد يعني أن تعلم الصوار الفرق إذا عصدت الله تذل لمين؟ وما هو بس لابد أن يُذلك ليه؟ المولى تبارك وتعالى يُذلك ليه؟ لصاحب البيت لزوجتك لأولادك يسمونك سوء العذاب فهذا لابد أن تذهب طبعا على مستوى الجماعات أي جماعة ضلت ويبدي أن عاصف أن تعاقب طبعا على مستوى الأمة بكاملها حرفنا عن منها جلال لابد أن معاقب لذلك يا أخواننا عندما يظن الإنسان أن يمكن أن تفعل المعاصي ولا تعاقب أن تغاهم لذلك المولى عزيزي يبقى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب طبعا للإنسان اليهود قالوا نحن ديننا خير للدين ونبينا خير للبي والمسلم قالوا ديننا خير للدين والنبينا خير للنبي والنصر كذلك فالمرو قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً ويكذلك وزيك بن القيم قال دل الشرع والقدر على أن الجزاء الجنس العلم ألم ترأ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى بعد يقرم سُلِّطوا عليهم عدوهم، أرادوا أن لأخذتهم الحماسة والحمية، عايزنا ننتصب، عايزنا نرجع لنا العزة مرة أخرى. هنوعد في الزل اللي إحنا فيه ديلة هاتم، فدعوا الله أن يُنسل إليهم نبيه، فبعث الله إليهم نبيه، فذهبوا إلى نبيهم، فماذا قالوا له؟ قالوا ابعث لنا ملكاً، نُقاتل في سبيلنا. قلنا قلنا بنستفيد من هذه الجملة فائدتين. بعث لنا ملكاً، قاتل في سبيل الله كل كل قش لا بدي اخوض يكون تحت امره سلطان ما فيش نستريح على راجل منا نجعله ايه نجعله امير ما فيش قتال ولا دخل رب نطلع كده ايه نقاتل في سبيل الله بدون ايه لا يبقى القتال لا بد تكون تحت رايه ومع ايه ومع امام بدنا نكون هذا يا اخوي نقاتل لنا ملكا بخاتي لماذا لما يخوضوا بأنفسهم؟ يبقى لابد يا خونا من وجود ليه؟ إمام. موجود الإيمان. هلاص؟ طيب الإمام تلقود به مين؟ شوفنا كده واحد كده يبيعه زي من تطرب كل مجموعة سخية لهم باعة، إخوان لهم باعة، السلفية لهم باعة، لهم باعة. هذا يا ما يجوز. والواحد راحنا بيعنا الإمام بتاعنا ده الأخرج يقاتل به؟ لابد يخل الإمام الولد سلطان أو الحاق طيب معاً سنعى ملكاً أول فائدة فائدة الثانية سنعى ملكاً مقاتل في سبيل الله لا سبيل. القتال لا يكون إلا في سبيل الله كل جهاد بقى الجهاد فين في سبيل الله يعني في قتال مين سبيل. قتال كفاء ما دراح أقول لك إحنا في سبيل الله مين والله كنت أتكلم مع أخي يقول لي يا شيخ نحن حل الملد ده مش هبعده إلا بالجهاد الجهاد مين إن شاء الله؟ تجاهد مين؟ يعني جاهد الكفار من الكفار يقول إن شاء الله قلت حارب يعني؟ لا ده أنا حارب الجيش هلاص؟ نوعف هذا خلنا جهاد في سبيل الله؟ ربنا قال في سبيل الله سبيل الله يعني مين؟ يعني في الكفار من جهاد مسلم مع المسلم ده القتال يسمى قتال إيه؟ فتن ياتا أنتو شاكد يا فيدي لازم تعرف هذا الأمر وذلك بعض المشاكة وقت تحمس الشباب هل جهادو في سبيل لازم نخرج؟ طب تخرج ومسك فيه قبل منزم على المنبر قول مش حسيبة أمش وروح البيت قسيلي الجهاد لازم نتجاهد بس ناخدك معانا قد وقت تهلي الشباب جاهدوا في سبيل إذاوة ناخدك معانا إحنا هنقطع دراج ده خدنا إنتو الجما ونجاحت في سبيل مش هسيبه كابت. في بيك ولا بدي لك. القتال بدي كنت احتراع وضحت امرك. ولزلك اخوة. الجهاد ده عبادة ولا مش عبادة? عبادة? اكدين انها عبادة? يعني زي للصلاة والصيام والزكاة والحق. طب في كتب الفقه يا فلن مش في باب اسم وباب الجهاد. لعن الجهاد ده باب من اهرب الفقه. طب الفقه ده فلن هال الصلاة لابد مش لها من شروطه اركان. طيب والجهاد ما شروط وأركان ارجع لكتب الحديث كل كتب الحديث قولك باب الجهاد اقرأ باب الجهاد وادخل وادخل وادخل في كتب الفقه قلت نقرأ باب اللي الجهاد عشان ترى الضابط والأحكام لكن دي بقى الامور طبعا كده احنا كل واحد جاهد في سبيلت براحته طيب براحته بجهاد الصندية وبيجاهد مش عارف الفهم الانتخابات وبيجهد في سبيل الله طبعا دي في سبيل الحريه وفي سبيل الديمقراطيه وفي سبيل وبعده كل وشهداء محمد محمود وشهداء ف اوجهال الفن وشهداء, وشهداء كل انس الامور هذا هو صاحبات كلها بتجاهد ده واحد شيء لك الراقصه اذا خرجت طلب الرزق وماتت فيها شهيده شهيده اللي دي نزول كيمة بس بلا شيء. شهيدة الرقص. هلأ امر يخنب الانسان يقول استبيد من هذا. ابعث للا نقاتل في سبيل. ماذا قال لهم نبيهم? قال هل عسيتم اذ كتب عليكم القتال وأن تقاتل. قال وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديالنا وامنايا. فلما كتب عليهم القتال. تولوا إلا قليلاً منهم الله وعليهم بالضائم كل يوم عملهم وظهر عشان إسرائيل ونجي في فلوس بتاعكنا ده كا... العلم بيكلف كم؟ كم تمام ده بيكلف؟ ونجي نحرأ ده الأموال نحن لأقل إلوح أنت بتعملها في 60 أو 70 جنيه وهو تجي تتولع في عالك لما نشوف الأعلم بتتحرم بتاعكها ايام ان تتلح تقعد الجهود خطب كده بقرب ومش عافين يقول اطلعوا العميو ده عقل هو عقل هو بقول ليه? وبعدين تاخدنا الحماسة في في لا عربية. وهو طبعا هو متدائع يعني شك الناس ركب عربية هو مش ركب عربية. ايه العربية اكسب العلاة في العربية دي. ها? وضمر مش عارف المتاع له. ده احنا عايشي قطرين. واخدنا الحماسة. عايزين نحارك. عايزين نجاهد في سبيل الله. وشاب الفيسبوك ده يجاهد مع شو ده جاهد معاكم؟ المولى عزيزي برس ما حاجد ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل قلوهم هل عسيتم إن كتب القتال وأن لا تقاتلوا؟ وزيك أخواني احنا استفدنا من الفائدة ما هي؟ نعم الـ الـ لا ينبغي لا ينبغي يا إخوة للقائد أن ينخدع ينخدع بالجماهيين لما الشعب كُو بعنز يجاهد بالسبيل الله تروح في التنافس الداخلي تعمل ايش حد معاك يفضحه تفضح لان ياخذنا الشاب اللي قاعد ليه كله سهران على النت ونام النهار كله وموقف شعره وساقط تنط ده ممكن يشيل يشيل ارججه هو عشان خاطر يضعيف الشباب الام ده ممكن يشيلها ولا يمسك قالي له قرار اذا سمع ما يستقبل له قرأ وزيك يقولون هل عسيتم ينكتب عليك فو ربنا الذي خلق الخلق يعني إياك أن تنخدع لازم تختبرهم الأول تختبر للناس دي هل هي التي تصلح أنها تختبرهم إيه؟ هنقول لك تختبرهم إذن فيقولنا بربود من إيه؟ يبقى لا تنخدع بالجماهي إذن فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين طيب هم عزين يقتل ربنا ذكر قصة تفسية وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم جالوت ملك يبقى ان الله اخره يبقى ده الاختيار من فين من الصناديد مش الانتخابات اللي جابته ده ده ان الله قد بعث لكم جالوت ملك طب هم ناس يا اخوانا متشوقه اتقلوا قتل بجد اي واحد يقاتل مع بتقول ايه احنا بس كده برده احنا بنتلك خلاص النبي طبعا الامر ايه فالال النتيجه ايه قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منهم دبا معرفش السياسه احنا بتوع السياسه بتوعه. احنا الناس طبعا ان احنا ايه اللي نعرف نقود البلد وغيرنا لا يستطيع ان يقود البلاد نحن أهل الحرب وأهل الخبرة هذا جل إن الله قد بعت قالوا أن يكون لهم ملك وعوالحن وحقه وملك ولم يؤتى ساعة من المال كما يعلمون فنظر فيه نظر نظر من المال. ماذا قال لهم قال إن الله اصطفاه عليك شوخل إن الله قد بعت مع هو نبي من الأنبياء الله مفوضوا لهم أنا بأمركم إن فلانت هو تجعلونه ملكاً عليكم يقولون يعلم بني دي كما قال نبي الله يأمركم أن, أن تذبعوا بقر يقدم لهم درامر من الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده وهم أخذوا عليه أمرين أن يكونون رأموك عليكم ونحق بمكمين والموت ساعة من الماء فربنا ذكر أن أمد طريق به إن الله وزاده بسطة في العلم والجيس المرادة فأنا بسطة في العلم <تصفيق> علم يعني أنت على مدنة ورواحة التراغ ورواحة ميليستير <تصفيق> العلم العلم <بيه تصفيق> علم بسياسة الناس رسولي أخوة صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أنني هيا أشرب قدح من الناس حتى أشعرتك أن الريه يخرج من أصفال لوئي أن يمشى في الناس ثم نواته عمر قيل ما أولته يا رسوله قال العلم نبي العلم اللي ربنا عمر هل عمر أعلم الصحابة؟ لا، معازل من جبل أعلى من هنا عظم المسؤول، كديم الصحابة في العلم لكن العلم الذي أعطاه عمر، العلم هو بسياسة الناس كيف يقود ليه؟ كيف يقود أمه وللصباه عالكما تدعم بسطة في العلم والجسن وبعدين ختمت الآية، والله يؤتي ملكه من يشاء دي أخونا لغابة عن الناس الآن والله يؤتي ملكه من يشاء ما ذكر الملك يا أخوة في القرآن الكريم إلا بنفظك يُكْتِي قل اللهم مالك الملك تُكْتِي الملك من الفشرة وتنزع من الفشرة لأن الكثير من الناس يؤتى من, من قبل هذا الأمر ولا لا يظن أن الذي آتى الملك هو من؟ وربك عز والذي نزع لكن ليس نحن نجيبه ونحن نعزله ونحن نمده في مدين التحريف هل يقول لك كنت؟ يقول لك إحنا ذوك إحنا نحن نستخدم الرئيس؟ ومعلمناش هل هم مدوا على فنان التحريب؟ أهل المين؟ هل أحد يقول لأحد المرشحين هو في قدامه يقول له أهو فوضتك لتعشي تطبق الشريعة ما طبقتش أولا راح تحفل التحريب ماهو أكبر متى قلنا يستقيق قرار من البلد؟ وهو اللي جيدة أعجر أعزل؟ لازم, لازم يزل ما في أخوانا يعني يعني هل الرسول أخوانا الرسول الرسول ضرب احد لا ماشي اللي ماجي رجل يقول له يعدل فانك لم تعدني مين النبي وعصرب عفان قدروا له اخذوا على 10 الاخر العثمان ده بيقول لي اقاليب وعثمان ف عمر بن الخطاب فتي عادل بن طارق فتي صحيح معاش الجمهورية يرادوا المصالح والمسلمين والعلمانيين والربطه والليبراليه والنساء والريبرا... يا اطفال جيبوه ده من فين ده جيبوه فين عمر قطب وعثمان قطب وعلي قطب ورسول قيلو يعني فين الكلام بتاعي المظاهرات بتاعتي دي الزايده ها ما نقول لهم ما ش... خدنا نفس كل احنا كل احنا, مز... احنا وقفنا المظاهرات لغايه لما نشوف ان هو ده مين هو ده وده اتزورت بيقول لك اهو بس ما كل واحد اعلى من جهتنا احسن انتخابات وانزل ها حزب تم تزل. تم تزويق لصالح مش عارف ولد فلان وعليان العلان نجح طاعت وليد اب ولا يجوز خروج على ولاه الامور خسر ثاني ما تحقق عند سلطان جاء اولادنا اعظم الشهداء حمد الله تعب القلم قام الى امام جاء لا بد ان احنا نجح هو أولاك الأمور ورمض ورسول قالوا جل الله ظهر فأخذ مان فاسمعوا آخر ورسول قال لا ما فيكم الصلاة كل أمر له إيه هو نفس الشخص وهو نفس الشخص لكن طبعا إيه والله يؤتي ملكهم من يشاء ربنا المقرع النبي الله يوسف ماذا قال ربي قد آتيتني ما شى ربي للشعب انت خرني ولا, ولا جرني قد اعطيت كلمه الموكب قرع المدب لن كان عام الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي الان اتاه الله نور يبقى خلنا الموكب بيد من ربك عايز وجام يقول الواحد احنا اقراص احنا صنادق الحجيه واللي معاه حج اكبر ولا الذي لا المورا عزوه الذي يؤتي و دخلنا في الاطاء قال تؤتي فأعلم أن أي واحد سيأتي أعجب الكبس نعوده إلى سنتين لذلك نحن نتشابت له نغيره من التسطور وعمل أي حاجة ونأخذ إلى مددين ثلاثة أولا حاجة فهي تنزي النزع يقوم به النزع يقوم به وقوم به وبعد الفتمة له والله واسع علي واسع طلوة الفقير ده الله قال له أنه غنية يتعب عليه يغنية وعليم. اعلم بما يصف عبارة. لذلك يا اخو احنا امتقائنا الله عز وجل. يجينا الرئيس على حسابين? او رئيس شفت بص في المرأة بتاعته? او رئيس ده تشوف الناس? بتكذب يجريس كالذلك. الناس حرامية بتسهل يجي حرام. الناس زيو في القبر كده تلاقيه راجل اسود السيارة اذا عملك السيء. شفوا عملنا السيئة عملتني معي. واحنا صلحنا ازدادنا سوءا بحاجه ايه؟ انا ان الله هيغير وما بقول حتى يغيره بس. بس. بس. ما بانفسه ده قال يا اخوان ايه قال الله عز وجل ما يتبدل ولا تغير طيب والله يؤتي الملك ان شاء الله واسن علي طب كل يا اخوان ده بالاصرار في وقت وقال له نبيهم ان العلامة التي تدود هم القوم يحب الماد أن يأتيكم التابوت فيه سفينة من ربكم وبقية مما طرفت آل موسى وآل هؤلاء تحمله الملائكة التابوت اللي منكم علامة اللي هذا النبي نجي يا أخوان التابوت تحمله الملائكة وضعته أمام وضعته أمام تابوت عندها استقرق ربيه بني قصر أقر لما خرج بالجيش معه كانت معه ثمانين ألف فالتمين الالف دول لازم يخلنا يعملون بصد تصفية كل اللي التمين الالف هيك تتظون ان الالف دي هي التي ستسوت لا لابد يضعوا مع المحك فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مرتريكم بنهر فمن شرب منهم بعدين الهود الابتلاء ده ما يعرفوه لكن من رحمة الله بيؤلهم لا ده انتهت عدوا على نهر ونهر ده ده ابتلاء من الله لكم فمن شرب منهم فليس بله ومن لم يتعبوا فإلا هو منه لكن الناس يعني في شده العطش الا من اخترفت عرفت النيت يعني عشان السير اللي بيقول ايه بيشرب واحد طب ياخدوا هم رايحين يعملوا ايه حرب, حرب. انا الاختبار يكون في الرمل اختبار في الجلد اختبار في المصارعه ليه الاختبار في شربه ما ما بحين لقاتي كتب لنا ان نشربيه ونشوفه بمدى فولاس دولا بطروه شرايين ولا سرعه وقت خير <تصفيق> نعم لاني اخو احنا عندنا اعداء في عدو داخلي نفس الذي بيني وبينك وفي عدو خارجي انت لا تستطيع ان تنتصر على عدوك الداخلي ولا تنتصر على عدو خارجي ده انت لو الاكل اتاخر نص ساعه في البيت تيجي تحرق البيت ولع في البيت تقوم حريق ليه مش عايز تصبر على اكل ممكن تصبر في معركه الاعداء دي لك شوية مية ويغيف عيش ولا تعيش به ولا حاجة. تصري في القتال. ممكن يا اخوة لنا واحد مش عالف يتحكم في شهوته في النظر للنساء ممكن يصبر في مقاتلة العدو. منسان مش عالف يتحكم في زوجته في البيت. بقول الله ده يقتل ازاي بسبيل الله. فانت انت لا تتحكم في شهوتك لزيك لا يمكن تنتصر على العدو. لابد يتحكم ترقب نفسك الاول. شربت مية فانا كمسة اسكت فيها ازا ترى. سيسقط في شرب تأمى وذلك رسول لما حوص يغرف الشعب تحوصه كم سنة ثلاث سنين. تلات سنين. الحصار المولى عز وجل قادر ان يفض الحصار بعد يوم. بعد شهر. رسول يزيب الصحابة والنبي تلات سنين. تلات سنين يا حصار اقتصادي. السيدة ساهل ما وقصه لك الانسان عندما يتبرز يخرج منه مثل البعض. يأكل اوراق الاشجاب. ساعد أبي القص يتبول فيسمع صدقة خضت تحت بوله فإذا يجل بعير ناشط ملقة فيأخذ ويقصر ويقحم ويسف ويأكل لماذا يفعل أن هذه الثلاث سمين يببع حضانة كده. رسول رب فيها مين؟ دول هم الأعياب الذين سينتصر به من الإسلام جا بقول لك كده بكره مفيش مفيش في في الافران المخابز يعني نمره اجازه والله الناس تاكل باخد احنا شفنا وقعت في بلادنا تروح تشتري في المحلات ما تلاقيش فيها حاجه يا اخواننا في ايه اللي حصل كل اللي, اللي, اللي عنده حاجات بقى بيحشر باع ورحت طبعا الثاني ما حصلش لاقي اي حاجه عندك فحم عندك ايه اي حاجه يشتري ليه ما انا بيخس فالأمر يقول دي ممكن أمها تقاتل وتنصر هل منع أنت اللي يعيش خبز مثلا سبوع النهارة تصبر يقول فالإنسان لا بد الأمها تلعى المحر أليها هل تقاتل؟ طيب شربت الماء دي يا شربت الماء دي كم يقولنا عبر النهر مع قلوت؟ براء ابن عازق نقول إن عدة أصحاب النبي يوم بادت عدة من عبر النهر مع طالب. التامنين الف اللي عبر النهر كام? تلتمية اربعة عشر. بسبب ايه? شرب بشرب. يعني شربوها رمعته بقى? ماتوش عن المحب. مرعب ايه? اللي شرب رجعه ايه ايه مش عايزينك معنا. خلاص? بشرب بمهج. اه. فرد ده. مع تلتمية اربعة عشر? دول برضو لسه كم خدوش. كما شافوا عدة جيش طالوت. وجنوده وما معهم من عتاد للقلة المؤمنة تطمئ قالوا لا طاقة لنا اليوم في جابوت وجنود. قال الأذين رضونا أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله ذا قانون النص كم من فئة قليلة سيكون مؤمنة صابرة غلبت فئة كثيرة ولنصر كنعه بإذن الله والله معنين مع الصابرين طب لما بدات بتاج ولما بلغوا بجهادهم وجهود قالوا ربنا افرغ لدعائهم مش مش احنا ليله المعركه لهم اكل عبد الحليم واكل مش عارفين عشان غدر ايه نحمس نحمش الجهود ودي هي الغالي طبعا اللي رفعت كلمه وانا باعت لهم ايه عشان خاطر ايه يجهل في السلام ابدا في الدعاء عشان بيتضرع الى تبارك وتعالى يا رب ربنا افرغ علينا عن قوم الكاثرين. بهذه النتيجة يا اخوة فهزموا نصر. فهزموهم بإذن الله. وقتل داوده. والزول بصغير الجيش. جالوت. قائد جيشة ايه? وآتاه الله الملكة والحكمة. ملك يعني اصلح ملكا عليه? والحكمة هي ايه? الحكمة والبه ايه? السنة. النبوة. ها? ها? قول الحكمة النبوة. قال الله الملك أصبح ملك العين والعكمة النبوة وعلمهم مما يشاء. علمهم مما يشاء يا المرد بها؟ علموا صناعة الدروع. درعي يقي المقادر بنفسه وقنا. علموا لمن؟ للنبي الله الأعوذ عليه السلام. مصطفى الله عز وجل ايه؟ نبي يامي. اليوم ان شاء الله هنستوا القصة هذه القصة فزكرت في سورة البقرة مجملة وزكرت في سورة النساء في سورة وجاء تفصيلها في سورة الأعراف في الآية مئة تلاتة وسبعين الآية مئة سبعة مئة تلاتة وستين آية مئة سبعة وستين هذا القصة فقال قصة أصحاب السابت قصة أصحاب ليس أصحاب السابت وذلك المورا عزيزي ذكرها في قرآن بسلطة البقرة المجملة وَرَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ منكم في السَّبْتِ قال المورا عزيزي إنما دعي السبت عن الذين اختلفوا فيه وذكر في سلطة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ويعدون في السبت يتلاتيه بكتار من يوم السبت المشروع وهم لا يسمكون طيب سيأخو طيب لو أدن حطباً لكي أدخل عليها الأول الرسول المرعز قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الأمر مني أخوة الأمر من المال واسألهم قال إنسرائي من إنها يسأل الرسول هل على النبي؟ بنقول له يعني رسول صلى الله عليه وسلم يسأل مين؟ اليهود الذين كانوا يسقون مع النبي في المدين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الله السؤال يفعله ما غرض من السؤال؟ إيه الغرض من السؤال؟ ليه الغرض؟ ليه يسألهم لإثبات لقوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله وأن القرآن من عند الله عز وفيه والأمر الثالث، تحزير لليهود الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إن عصيت ولم تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعبس لكم ما حدث لمن؟ لأسلافكم حسناً ما حدث لمن؟ ما حدث لأسلافكم فلا سيكون؟ ديب أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر القرية فنة عبارة عن تجمع سكر والقرية في إن حاضرة البحر حاضرة البحر يعني هين؟ عشق يعني. يعني بلد ساحلي. سنة من قرية التي كلف حاضرة ليه البعض. طبعا اه ابن عباس قال هي قرية ايلة خلاص بالقرب من بيت ايه? بيت المقدس على ليه? على البعض. اه المورة عزيزي اللي اخوان اكلف هذي قرية اهل هذي قرية ايه? بتكلفات. ربنا اكلفهم بتكلفات شرعية. تكلفات الشرعية اخوان ايه هي? افعل ولا تفعل. مع تكليف شرعي. افعل. وايه? ولا تفعل. خلاص? طيب. افعل ولا تفعل ايه? لمصلحة. يقول ربنا يقول افعل كذا ولا تفعل كذا لمين? لمصلحة تفيد. انت المستفيد من هذا الامر. لذلك انت اذا تعاملت مع التكليفات الشرعية. ربنا يقول افعل او لا تفعل لايه? لمصلحة. خلاص لما فيه سعادته تحت الدنيا والآخرة لكن غير كده يا أخوة إنسان قد يضيب إنسان قد يضيب يبقى لا تتعرف التكليبات في العيد من من؟ من الله ليه أمر بها؟ لمصلحة كآلت كما ربنا هو إيه؟ النساء بالحجاب لماذا؟ مصلحته مصلحته إليه؟ المرأة بصفحة الرجل ومصفحة المجتمع. لما تسلم اخوة وحرم على المرأة الاختلاط. لماذا؟ لمصلحة كأبت. اسلم يحرم على المصافحة لمصلحة كأبت. لان يوم ما انتقع جريمة الزنا. تجد مين ده انت قصد في افعل او لا تفعل. المرأة عليها على الربا. لمصلحتي. حرم علي تشوف الخبر ايه? مصلحتي. هاي ربنا حرم على شيء فيه في منفعة لنا؟ فيه شيء فيه منفعة لنا حرم علينا وقوله عز وجل أبداً هذلك يقولنا كل ما حرمنا الله عز وجل عليك لماذا؟ فيه مصرحة من خلاص وزادي يا إخوة عايزة تتعامل مع الأوامر الشعير تسعد وتلعم في الدنيا ولا أجل أنا ربنا تبارك وتعالى بيقول افعل أو لا تفعل الأمر ده ليه؟ مصرحة. من مصرحة وقلنا يقولون من أبصال من محفظكم مصلحة. لأني لو اطلقت بصرة في نتيجة ايه? تتعب. تتعب وتشقى في الدنيا والآخر. خلاص? يبقى الانسان ايه بهذا ايه مصلحة طيب. امر يا فرنة تاني. الخلقه بفائدة عظيمة ان نخرج بها ان الخلق كلهم عبيد لله عز وجل. خلاص? اضطرارا او اختيارا. انت عبد الله سواءً ترضيت أبناً ترضى، فأنت عبدًا. كما يقول كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن، عبدًا. فأخذك عبديًا بإيه؟ اختيارك. خلاص؟ أنا أقول لك، أخذك محفرًا. إذا أبنت عبدًا لله بإختيارك إيه؟ بإختيارك إيه؟ خلاص يقول؟ لأنّي، لما تعرف أنك عبديًا للأعز وجيزك. من الدواسل العبودية، إخوة، ان يستجيب العبد لسيده استعبد انك ده انت عبد يبقى لازم العبد يستجيب لسيده طب اذا فكرت انك قشت يبقى انت خرجت من اطار العبوديه لا طريقتان ابليس ابليس لو نسجدوا ليه قال فابليس طلع هناك وشلطلع فيها ها من النار وخرجته من طين أسجد لأدم ليه؟ ده مفضل من الآل ويقول النار أفضل من الضيمة وزيل الفاضل يسجد للمخضول أنت كده خرجت على قطار مين؟ طرد بعبودية ذكرت ربنا إيه؟ طرد والمور عزهور ومسخ وجعل ظاهره أكبح من باطل وأكبح من, من ظاهره لأنه ما, ما لابسه سيابي عبودية لله خلاص خرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيه فخرج إنك منصر ليه العبد لا يتكبر على سيدة يبنى ربود يقول أنت كن عبد الله إما اختياراً وإما اضطراراً فكون عبد الله اختياراً والعبد إخوة لابد أن يعلم أنه ما لهو اختيار إخوة مع سيدة ما لهو اختيار مولا عزيزي كان هذه القرية ماذا؟ كلفهم الله كلفهم أن يصردوا الشتام حتى لدي أسماء كل أيام الاسم معالهم وهم ليه؟ <تصفيق> خلاص. لازم يكون تعال تعمل مع المجدد. وربنا امره كل الايام معلوم الساعة. يبقى لازم تعرف ان انت ان الله اللي الله الذي خلقتك. عمرك بامر. ما الذي يخضبك في هذا الامر? اجتعب لله. وربنا اللي خلقت منك تصحق. خلاص? صعب عشان صندوق ساعة ثلاثة. ها? كيف انت صللت تقول له ايه? ايه? اللي ايه زعالك ايه? ايه هذا امر الله تبارك وتعالى. لابد تتعامل من هذا المنطقة. انا عبدي لله. اللي خلقني. وابرني بهذا الامر. ايه اللي يخضبني في هذا الايه? ما الذي يخضبني في هذا الامر? خلاص? قال لك صلّف. لا تصلي في المساجد التي فيها قبول. ايه اللي زعالك? لا تنصليش من في في خارك نعنى الله اللي هو ما صار اتخذ القرآن بيت لا تتخذوا القرآن بيساك فإني أناكم عندها إيه لي زعالك انت في كده أنا عبد الله تبارك وتعالك أيها إخوة دف الله تزاهد الحك حرم عليك أن تصطع وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حره إيه لي زعالك أنا عبد الله تبارك وتعالك وإزاي إخوة إننا تعمى هذا الأمر إيه؟ هذا الأمر بخلاف طبعا يعني ما قمرنا به. طيب يا ربنا حرم عليهم ليه? صيد في يوم السبت. ثبت عن عيسى بن مريم عليه وعلى ربينا اخر الصلاة والسلام انه يقول لبني اسرائيل. وهذا كنت ثبت عنه عنه. قال لا تقول لما امر ربنا. ولكن قولوا بما امر ربنا. ايش ربنا له امر جدا? انت تسال انت بما امر بما امر دي فرق بين بما ولما لا فرق كبير لما انت استعترضت لكن بما انافس هسفع الامر اللي انا يبقى واضح المره زي كنت قايله بيه وزيت اخو نفسي الكلام ده لما جيت السيده عائشه جاءت اليها امراه ربنا يؤمن المؤمنين ما باب الحائض تاخذ الصوم ولا تاخذ الصلاه ليه المراه الحائض ما تخيط تاخذ الصوم ولا تاخذ الصلاه بس خارج. داعش قالت لها ايه هارونيه في الانتي انت من خالد خالد بيشغل عقله بيقول له ضيع ما فيش بال قول قالت لها ده نسائله قالت كنا نحيط على عهد رسوله فنامر في قضاء الصوم ولا نامر في قضاء ايه انت محتاج لكتر كده? ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني ولا امر ما بكتن? نؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا? انصر الى كم المخالفات التي وقعت في بلاج من الان. عشان كلمة لما? يعني الحال انت لما امر ربنا? اتنم اقول شي بما امر ربنا عشان ينفس. لما دي وديتنا في فاصبحنا طبعا احنا عشان خطر فقه الواقع عشان المصالح والمفاسد دخلنا كل بيش بيش بيش ده كل ما فيش فيش مفاسد ما فيش حاجه اسمها مفاسده تقول لي بيت ايه كل بيت مصالح ده يعني كان الخلد الديمقراطيه الديمقراطيه حراره الديمقراطيه كان كانت ايه كانت حراره وكان شركي بالله عز وجل بالله عشان اشوف انا اقول لك كام تناقض راح يصوت في الانتخابات ده خلاص ده شركي بالله تبارك وتعالى أصبحت الآن بندعو الناس للشهادة أمام السندين. شو قد قد دي أخو ده المخالفة من شرك؟ من شهادة. ده دين. هل دين يا أخواني يعني ينقلب من الحرام من شرك لعلم الحرام؟ من شهادة؟ أنا أخذ أن لي واحد المشيخي ذكر فبيقول يعني واحد, واحد راح جالك يقول لك يا شيخ أنا خلاص أنا مشيت معاك عشان تبقول لي أن الديمقراطية اللي شبت بالله عز وجلده هو حرام وكفر فبعدما له كفر مرضوان تبع شرك في الانتخابات قالوا لا لا أجب عليك المشارك يا شيخ ده, ده مشيت وراك عشان بتقول لي فشي يخلنا التناقض هل من يخلنا الديمغراضية هي التعريفة أصلاً؟ حكم الشعب، للشعب، في الشعب. يعني في مقابل أن الحكم إلا للشعب ماذا؟ مش لله؟ ما هو الحكم لله؟ إحنا أي، إذن أسأل جداً أي المرشعي، أقول لك المرشعي الإسلاميين هل يجوز أن يتولى النصراني والزنديق؟ أقول لك، قال لما الشعب اختار؟ بترشي. ايش شعب اختار ما باش? انت ما عندكش اعتراض? ما فيش مشكلة عندك لو تغلق مصراني? يا خوان قابلت بالديمقراطية. دي مردها بتفرض كده. لكن الشورة. لا الشورة اختلف على الديمقرافية. صلى الله ده بزم دمقراطية. يعني سيدنا باكر الصديق. لما ارد ان ياخد الجيش تسابق. بعد وقت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة كلهم اعترضوا عليه. لو بنظام الديمقراطية كان عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم وليس كنتيش خلق كل الصحابة مع نعمل انتخابات مين يا اخواني هاني مشي يا رايب؟ الاخرابية قال والله لا احض بعقدة عقدها الرسولة ابدا نبعقد اللواء الوسائق ولا افكر للعقد هذه